هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات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 والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات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 سَمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ آمَنَ فَقَمْ مِن قَبْلِ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير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 شراكم واشراكم اليوم جناات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو يَقُولُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بُورُونَا لَقَدْ كُتِبَ بِاسْمِ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا يرجع ورائكم فالتمسوا سورا فضول باب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب يطنه فيه الرحمه فطِنُغُ فِيِ رَحمَّتُ وَضَهُُ مِن الطِبَلِهِ العذَاب يُنَادُونَهُم أَلَ نَكُمْ مَعََكُمْ قالَاالُ بَل وَلَكِ نَّكُمْ فَتَتُمْ قالوا بلا ولكنكم فكنتم تفوزكم وتربصتم وارتبتم وورتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم إِلَّا الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُهُمُ النَّارُ يَوْمَئِذٍ هُمْ مَوْلَاهُمْ وَبِئْسَ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 ولا يقولون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فطال عليهم الامد فقسدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ إنَِّ المُصَّّطينَ وَمُ الصَّّقاتِ وَأَقَرَضُل اللهََّا قَرضْوًا حَسَنَ يُضَافُ لَم يُضاعافُ لَغُم وَلَُم أَيُم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم علمو انما الحياه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 ومما يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة دنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ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 بَغَاءَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ وَ رسَل النَّ عُصُ نَ بِبَاتِ وَأَزَلم معُوم الكِتَبَ وَمزَ وَأَزَلن معُومكِتَ بَومزَانَ لَقُمًا وَنَزَّلَ الْعَذَابَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ صُولهُ بِاللَّعب إِنَّ اللَّ قَْو عَزز وَلَا قَد أَسَل الن أَوْ وَإِبَهمَ وَجَعَنَّ فِيذُتِهِمَن نُوحَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ فِي نَابِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا في قلوب الذين ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبَغْضَ وَالضَّنَانَ اللَّهِ فَمَا رَاعَوْا حَقَّ قُرْآنِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله بِأَنَّ لَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ والنبي بيد الله وان الفضل بيد الله ياتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم